شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إن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 أَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْقِهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ نَوِجٌ نَبِيٌّ أن أراد أن يبطش بالذي هو عدر لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا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 أَيَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا قَائِفًا قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ